Bismillahi rrahmani rrahim. Allahu alama الشام شلون قره بفدان والله والله والله والله ألا تقضوا في المساد والسماء ma raf sadly auto modifixi sen azda waki والنظلات الأكمام والحب ذو What are tea حبذ الله في ريحان سلبي O zal qalmı وبأي آلاء ربكما تكرفان <تصفيق> رب ائتي آل راء بكماتك I...